كَذَالِكَ قَوْلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي تذيفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعا في خرابها اولئك ما كانوا لهم لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ தூ அச وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمنا الله أو تأتينا كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا لِلَّذِينَ أَنْ